أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُنُو الَّذِينَ يُوطُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْثَاقِ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجن ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلامية ويدرؤون بالحسنة السيئة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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله مِن بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفخدون في الأرض ويقطعون ما الله بني أن يوصل ويفسدون فِي الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبتط الرزق لمن يشاء ويخذر وفرقوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع